Bismillahirrahmanirrahim Banavi khwai bakhshandi mehraban Of wal Quranil Majid Baqof dakhwendre tawa Sven ba Qurani barzu barez to ner dravi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem جاءهم مدر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ملام متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. Ay katya mardinu buin bkhul chon zindudabina wa aw garana be chi duruna be qad alimna ma tanqus al ad minhum wa indana kitab hafiz beqman emadzanin zawi chande la şey بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج زندوبون ودورنيا بل كأوان باوريان بقرآن نكر كاتب وياهات بواء بو أوان لنا وكاريش تكالوب كالدان أفلم يظهروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروع؟ دئآ سرنج أو أسماء النداة كلا سريان ويا صندروس ما كرد ورازان دومان التوا وهيذ درز كلين شتيدانيا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ زویشمان راخستوا چندها شاخ دامز رومان تیاداناوا تیاشمان آرواندوا همو جو را روکشی جوان تَبصِرَةً وَذِكْرَا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب تَبَرْ تَوْرُونِي وَبَنْدُو بِيرْخَرَوَ bo hamu bande chi to bakar u bo la ixwa Ve nazzalna min as-samai ma'an mubarakan fa anbatna fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid wa la asmana wa baranduma nabaran chi ba pitu far Zâbou baran arwandu ma nabakhatu danweli au kushtu kalanai kaderweyn adakren. Wa annakla basi qatil laha tal'un nadid. Haru hadar kurmay barzu bulund. Baheşu teyk pastrawa wa. Rizqan lil'ibadi wa ahiyiyna bihi beldatan Hırbağı barana zabi mirdoo vışık daboo jeyninawa Zindu kirdnoy mirdoo anish herbağı şewe ya Kذabat qablahum قبلهم قوم نوح ashaabu rassi wa thamud Piyash amaniyj bawar yan naheyna ba peygamber akan yan Gali Nuhu qawan taala biyrakanu gali samud Wa adu وفرعون fir'awnu wa وقلي عادوا فرعون قلي طيش وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد حروها خاون باخات سرو بركانو قلي تبعيش هرهمويا باوريا نهينا ببيغن بركانيان بويا هرشي من لدجيان هاتدي أفعينا بالخلق الأول بلهم في لبس من خلق جديد. زعاء إملة دروس كردنية كم زار داسوسان بوين تانتوانين زندو تامب كينوا نخيروانيا بالكو أوان لجماندان لدرز بو نويتشي سلن ويه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ونحن اقرض إليه من حبل الورد سوين بخوا ائما ادمي مان بديهنا وو ساك اغادرين بو خالو خطراني دين بدلو دروني دا وائما لو ونزيك ترين بزانياري مان لشاد ماري دلي اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد كات او دو تو دارتوماردكن لا الراس ولا يتسبي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب ناتد هروتيغ لدميدرسه تاودريتشي بسرويودينوسه وجات سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد نارحت يوبيهوشي مردنديد لقراستا كاندا bir sonra da Ama ömürden eka kudla da parası olada da Ve nufi khafi ssoori dhalika yawmul wajid Inza fudha kreba şeypur da Avaro jibadi hatini hara şakana Wajaaat kullu nafsin maha saaikun wa shaheed La kalhamu kasek da dede bu لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد بيدو تريسفن بخوا براستي تولما بي اغابو لدنيا دا زئم فردي قيامت ما لسل لا داي ان ذا امرك قيامته تائم بسواق وتول عملي و يقول左 أقرينا هذا ما لدي عتيد و هو فريشتاة تاکديره بحديث يقول صخeen من أبدا غSer القيا في جهنم كل كفار عنيد فري сюда ن facial فريدنا هذا من ناعل الخير معتد مريب. برجري كرلتاكي دصدر يشكري الذي جعل مع الله إلهًا آخر فألقاه في العذاب الشديد. أو كسيك فرستراي تري لق داناو ظاهر دكتان أي فريش فَرَبِدَنَ السَّيْسَ اخْتَوَ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ أَوْ شَيْطَانٍ لِدُنْيَا دَالٍّ قَلِيدٍ أَيَطْرْدِ غَرَمَ مَنْ أَوْم سَرْكَش نَكَر راستي دابو. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد خواهد فرمي للاي من دادما قالي ومشتمر مكان سنك بيقوماً پيشتر حرشم لمباري ونردو بوتان ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. بليني من قد قراني بسردان آيات ومن هيد جور استميق لبندكان مناكم. يوما نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. آ پرربيت دو كسي وأزلفت الجنة للمتقين يبع بحشتج لو رجدا نزكرراتو ب پاريسكان دور ليان هذا ماعدون لكل أواب حاف أما أو بحشتك بلينتان بدرابو بە هەمووڕوو لە خخواکی خۆپارێز من خش الرحمانە بالغيبيواجابيقل بممونون ئەوەی لەخوایمهرەبان تر سااب لەنا دیارە و بەدڵێ چ ڕوو لەخواوەگەڕابێتەوە بۆلامان وودخلوها بسەسلام ذلك يوممون قولود دەوترێ هەموو ت ناو أم رجلا رجع أزجارين لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لو بحشت دا هرسيم بيت بوان آماديا ولا وزيع تريش منها كبينين إخواي وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص وفيش أمان قلو تسيني زورمان لناو برد كأوان لما نشبه هستربون خو أوان شاران وغلاتان ينبشكني وغراوان his panageg habu boyan lamardan fi dhalika la dhikran liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa shahid beguman lambasada pandu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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب كوات أي محمد صلى الله عليه وسلم خوغرب برامبر أوقسنا بزيانيك دلين بستعيشي پر وردگار التسبحات بك پیش هلهاتني خورو پیش آوابونيشي وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبِرِ السُّجُودَ وَلَبَشِق لَشَوْدَا استعشي پروردگار تبكا وَلَپاج نوجكانيش وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيب وجوه بغره للروج قدا داردر اغلشويني تشنزيكو بانغ دكات يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج روج كنا على تاك دنجي تشي قوري ترسناك براستي دي إن نحن نحيي ونموت وإلينا المصير. بأجمن هرئما يندجيانين ودمريانين كرآن وشهر بولاي إمه يا. تشقق الأرض عنهم سرا عن ذلك حشر علينا يسير. رجدي زويل أست أواني مردون قليج دبات ببلادنا دروا أو كوكر نوابلاي إمه وآسана. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بقمان ايما آقادارين بويكا دايلين تود صلاة بسريان دانية كواية توبم قرآن أو كسبك كلاهرشي من دا ترسيه